والآن نشاهد <entender it�> <again> ولتعرف أنهم في لحن القرر والله يعلم آخر மு க பூ அமீசமி من بعد ما تبين لهم الأولى لن يظل الله شيئاً وسيحبط آماله يا أيها الذين ا